بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يعشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستقنا وكذب بالحسنفسا ميسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إلا علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نرنت للضاء